بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخوائي بخشندي مهربان إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت كاتك روش بيترايا وغروناتينما ودمك أستيركان هلورين كوتن خوار وطاريك بون وكاتك كتشي وكان خلانا الري لاش وين خويا انخزيان دران واذا العيشاء اطلت واذا الوحوش حشرت وكاتك واشترى اوسكان وازيان ليهندرا وكاتك جانا وران كوكرانوا البحار سجرت واذا النفوس زوجت وَدَمَيْكَ دَرْيَاكَانْ هَلْ جِرْسَنْرَانُوْ تَيْكَ الْكِرَانُ وَسَا تَيْكَ هَمُوْ جِهَانِكَ زُوتْ كِرَايَ وَلَقَ اللَّهَ شَدَا وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّذَا بِنْ قُتِلَتْ وَكَا تَيْكَ پِرْسِيَارْ كِرَالَكْتَانِي زِنْدَ بَطَال كَبَتِقُنَاهَكْ وإذا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وکاتێک کە نامەی کردەوە بڵاوکرایەوە و دا بشان ودمم کە وَإِذَا الْجَحِيمُ ماڵندرا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُذْلِفَتْ الجحييوسوعوم وإذ الجة أذّفت وکاتێک کە علمت نفس ما أحبرت أو كاتهموك سجد زانك كتي ما ذكرت وبخوي لتكو خرابة فلا أقسم بالخُنّس الجوارِ الخُنّس سوين بو أستير جرو كاني دجرنوا سورة خوشارا وكان والليل إذا عسَّس عس والصُّبحِ إذا تنفَّس وبشوكَ تاريق دبيت وببيانِ كهنا سددت إنه لقول رسول كريم بأجومان أم قرآن جوفتاري روان كرابي شبايا برزة كفرشتهي سروشا ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ بِهَذَا لَا يَخَاوَنِي عَرْشٌ خَاوِنٌ طَايَا قَصَرًا وَايَنًا أُفْرِشَ تَدَا دَسْتَاكَ وَمَا صَاحِبُكُم بمجنون ولقد رَآهُ بِالْأُفُقِ المبين وما هو على الْغَيْبِ بِضَنِينِ ها ورأي محمد صلى الله عليه وسلم شير نيا وقعه ودلين سوين بخوا بيقمان فرشتي سروش دي والآس ويرون دا وأورج داو تسلوغ نيا لقيان دني سروش دا وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون وأو قرآنك سي شيطاني دار كراولة بزيخوانيا وقع إيه ودلين إيه وبوت شويدرون إلا ذكر للعالمين لمن شاء استقيم. ام قرآنتا ها آموش گاری بو همو جهانیان بو اوکسانی کبیان وبری راز دابرون لئیو وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمین ایو آرزوی آل ری راز ناكن. مگر کات که پروردگاری هموان بیویت و ناچارتان تام بکات پی